لأي ي و موسوعه نجلت ل النابلسي للعلوم نهلك الاسلاميه ي ن ن اسماء الله م ي ن الحسنى he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 م و س و م ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن ط ر ق و ا إ ل ى ظل ذ ي ث ل ا ث ش ع ب ل ا ظليل و ل ا يغني م ن ا ل ل ه ب إ ن ه ا ت ر م ي بشرر كالقصر كأنه ج موسوعه ا ا ل ت صفر ي ي ا ل ي ن ا ب ل ا ي و ن للعلوم ت ذ ر و و ن ي ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن ه ذ ا ي و م ا ل ء الله ا ل ح س ن فإن كان ك ل م ك و س ف ك ي د و ن و ي ل س ي ل ل م ك ذ ب ي ن إن ا ل م ت ق ي ن في ظ ل ا ل و ع ي و ن وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين و إ ذ ا قيل لهم اركعوا لا يركعون